انزلنا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ح س ن كل شيء خلقه و ب د أ خلق ا ل إ ن س ا ن من طين وشهدوا أ لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له إ ل ه ا ل أ و ل ي ن و إ ل ه ا ل آ خ ر ي ن و أ ش ه د أ ن سيدنا و نبينا محمدا ً عبده و رسول ه بلغ عن الله رسالاته و نصح له في برياته فجزاه الله ب أ ف ض ل ما جزى به ن ب ي ً ا عن أ م ت ه صلى الله و ملائكته و صالحون من خلقه عليه كما وحد الله و عرف به و دعا إ ل ي ه اللهم و على آ ل ه و اصحابه وعلى سائر من اقتفى أ ث ر ه واتبع هديه ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا المباركون فهذا لقاء مبارك متتابع في تفسير كلام رب العالمين جل جلاله وفي كل لقاء منه س ن أ خ ذ بعض آ ي ا ت من كلام الله نفسرها على ما جرت به ا ل ع ا د ة في تفسيرنا أ ن تجمع ما بين العظات ا ل إ ي م ا ن ي ة والعظات ا ل ت ا ر ي خ ي ة وقبل ذلك ما في الايات من أ ح ك ا م ف ق ه ي ة معرجين أ ح ي ا ن ا على ما دونه اهل النحو و ا ل ب ل ا غ ة و إ م ة البيان و ا ل آ ي ا ت التي سنتحدث عنها اليوم إ ن شاء الله تعالى هي قول الله جل وعلا بسم انا ل ل ل ه ا ر ح م ل ر ح ي م إِنَّا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والحديث عن هذه ا ل آ ي ا ت المباركات من وجوه الوجه ا ل أ و ل هذه ا ل آ ي ا ت م د ن ي ة باعتبار وقت نزولها ل أ ن المختار عند العلماء أ ن المدني ة ما نزل بعد ا ل ه ج ر ة والمكي ة ما نزل قبلها بصرف النظر عن الموطن إ ل ا أ ن علماء ا ل إ س ل ا م من عنايتهم ب ا ل ق ر آ ن عنوا كذلك بنزوله صيفا أ و شتاء ليلا أ و نهارا سماء أ و أ ر ض ا او بينهما و لهم في هذا سابق سلف و هو رسولنا صلى الله عليه و سلم ف ا ل ح ج ة في هذا التقسيم ما رواه مسلم في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أ ن عمر بن الخطاب س أ ل النبي عليه السلام عن آ ي ة الكلاله فقال له عليه السلام بعد أ ن طعنه ب إ ص ب ع ه في صدره اي في صدر عمر قال يا عمر تكفيك منها آ ي ة الصيف التي في آ خ ر س و ر ة النساء وجه ا ل د ل ا ل ة وجه الاستنباط أ ن ه صلى الله عليه و سلم قال لعمر تكفيك منها آ ي ة الصيف فهذا يدل على أ ن النبي جعل نزول ا ل ق ر آ ن صيفا مما يوقت به ومن الدلائل ا ل أ خ ر قول أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لما ذكرت ا ل آ ي ا ت التي نزلت في براءتها قالت و إ ن ه لفي يوم شات أ ي في الشتاء من هذين الحديثين وغيرهما أ خ ذ العلماء ا ل ع ن ا ي ة بتقسيم ا ل ق ر آ ن ومظن هذا لطلاب العلم في البرهان للزركش والاتقان ومعترك ا ل أ ق ر ا ن ل ل ص ي و ط وفي غيرهم من كتب العلماء التي تحدثت عن علوم ا ل ق ر آ ن أ م ا معنى ا ل آ ي ا ت ف إ ن الله يخاطب صفوته من الخلق وخيرته من الرسل بعد منقلبه من الحديبيه ة ذلك إذا هذا صلى الله عليه وسلم جداً أن يعرف وقت النزول حتى يغلب على الظنم المراد من كلام الله لأنه كلام جل وعلا ل كثير أنه أن من فاتنا يفوتنا ربنا من ومهم حتى جداً ومراد يعرف شيء في وقت و فهم قد ق فرضي الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منه الصلح مع قريش على عدم رضا من المسلمين في المقام ا ل أ و ل ل أ ن ه م خرجوا معتمرين من ا ل م د ي ن ة فصدوا عن البيت فلما قفلوا راجعين و أ م س و ا اي دخلوا في الليل وعلى الظاهر أ ن ه م وصلوا عند كراع الغميم والغميم اسم واد بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة وهو إ ل ى م ك ة أ ق ر ب و الكراع من كل شيء طرفه فيصبح المعنى الطرف من وادي الغميم جاء عمر رضي الله تعالى عنه و س أ ل النبي صلى الله عليه و سلم شيئا فلم يجبه فاعاد عمر السؤال فلم يجبه فاعاد عمر السؤال فلم يجبه فقال عمر لنفسه ثكلت أ م عمر ثم ركب بعيره و تقدم الجيش و قال أ خ ش ى أ ن ينزل علي ق ر آ ن ا او أ ن ينزل في ق ر آ ن ثم إ ن ه رضي الله عنه أ ر ض ا ه إ ذ ا بصارخ يسمعه فعاد إ ل ى م ؤ خ ر ة الجيش و كان من هدي نبيكم عليه السلام أ ن ه يسير في م ؤ خ ر ة الجيش فعاد إ ل ى م ؤ خ ر ة الجيش ف إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه و سلم يقول له يا عمر لقد أ ن ز ل علي ا ل ل ي ل ة س و ر جديدة لهي أ ح ب إ ل ي مما طلعت عليه الشمس وهي ق و ثم ق ر أ اي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا م س ت ق ي م ة ذهب بعض العلماء رحمهم الله أ ح ي ا ء و أ م و ا ت ا ذهبوا الى أ ن المقصود بالفتح هنا فتح م ك ة وهذا قول لبعض أ ه ل العلم ولا بد لهم من ح ج ة ل أ ن ه لا يظن ب أ ه ل العلم أ ن يقولوا على الله ما لا يعلمون فاما حجتهم فهي أ ن الله فرق في كلامه ما بين النصر و الفتح قال الله جل و علا و أ خ ر ى تحبونها نصر من الله و فتح و فتح قريب و الواو واو العطف بالاتفاق و واو العطف تقتضي ماذا تقتضي ا ل م غ ا ي ر ة أ ي أ ن الفتح غير النصر فقالوا إ ن الفتح هو ذلكم النصر الذي يقترن ب أ ن ي ط أ الغالب المنتصر أ ر ض عدوه ف إ ذ ا دخل أ ر ض عدوه و و ط أ ه ا يسمى فتحا أ م ا إ ن لم يدخل أ ر ض عدوه لا يسمى فتحا فلا يقال عن م ع ر ك ة بدر انها فتح يقال غ ز و ة بدر م ع ر ك ة بدر يوم الفرقان لكن لا يقال فتح و أ م ا م ك ة فيقال فتح ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ووطئها وهي أ ر ض عدوه في ا ل أ ص ل على هذا أ ي ه ا المباركون قال بعض أ ه ل العلم إ ن المراد بالفتح فتح, فتح م ك ة جمهور العلماء من السلف والخلف وهو الصحيح أ ن المراد بالفتح هو صلح صلح ا ل ح د ي ب ي ة قال شيخ ن ا ا ل إ م ا م ا ل ش ن ق ي ط رحمه الله في أ ض و ا ء البيان و التحقيق الذي عليه جمهور العلماء أ ن الفتح هو صلح ا ل ح د ي ب ي ة و بيان هذا إ ن م ا سمي فتحا ل أ ن الناس أ م ن و ا بعد صلح ا ل ح د ي ب ي ة فعرف غير المسلمين محاسن الدين إ ذ اختلط الناس بعضهم ببعض فلما اختلط الناس بعضهم ببعض و ر أ ى غير المسلمين محاسن الدين دخلوا في دين الله ي ف و ا ج أ فكان فتحا عظيما و لجمهور العلماء رحمهم الله احياء و أ م و ا ت ا ث ل ا ث ة أ د ل ة على أ ن المراد بالفتح هنا هو صلح هو صلح الحديبيه دليلهم ا ل أ و ل أ ن الله جل و علا جاء بفعل الزمن الماضي في الفتح قال ربنا إ ن ا فتحنا لك و هذا يدل على أ ن ه شيء قد, قد قضي و انتهى و لا يصح صرف ظاهر القران عن لا يصح صرف كلام القرآن ظاهر ا ل ق ر آ ن إ ل ا بدليل يعني الفعل هنا لا يصح صرفه عن ظاهره إ ل ا بقرينه فلا يحتج علينا أ ح د بقول الله جل وعلا أ ت ى أ م ر الله فلا تستعجلوه فيقول هذا في المستقبل نقول نعم هذا في المستقبل لقرينه وهي قوله جل وعلا فلا تستعجلوه ف ق و ل جل وعلا فلا ت س ت ع ج ل و يدل على أ ن ه لم يقع لكن هنا لا قرينه فيبقى ا ل أ م ر على ظاهره وهو أ ن ه أ م ر قد قضي وانتهى ف أ و ل أ د ل ة الجمهور الاتيان بالفعل الماضي ثم احتجوا بقول البراء بن عازب رضي الله عنه و ارضاه قال كنا نعد الفتح صلح ا ل ح د ي ب ي ة وفي ر و ا ي ة عنه كنا نعد الفتح ب ي ع ة الرضوان فهذا من ا ل أ د ل ة من أدلة الجمهور على أ ن المراد به هو صلح صلح ا ل ح د ي ب ي ة كما أ ن نزول ا ل آ ي ة قريبا ً من م ك ة بعد ا ن ص ر ا ف ي صلى الله عليه وسلم من صلح ا ل ح د ي ب ي ة دليل آ خ ر للجمهور على أ ن المراد به صلح ا ل ح د ي ب ي ة وقد بينا ان هذا هو الصحيح قال أ ص د ق القائلين إ ن ا فتحنا لك اللام هنا لام ا ل ع ل ة أ ي فتحنا ل أ ج ل ك إ ك ر ا م ا لك ونظيرها في ا ل ق ر آ ن قول الله جل وعلا أ ل م نشرح لك صدرك و المعنى شرحنا صدرك إ ج ل ا ل ا لك فهنا فتحنا هذا الفتح إ ج ل ا ل ا و إ ك ر ا م ا لك فاللام في قوله جل ذكره إ ن ا فتحنا لك هي لام ا ل ع ل ة إ ن ا فتحنا لك السياق مفترض في غير ا ل ق ر آ ن أ ن يقال ما الذي فتح فتحنا لك م ك ة فتحنا لك غيرها لكن الله قال إ ن ا فتحنا لك فتحا فجاء بالمصدر إ ذ المقصود هنا جنس الفتح و هذا مما يؤيد قول الجمهور إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا أي ظ ا ئ ر ا بينا لا لبس فيه ثم قال جل ذكره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما ت أ خ ر اختلف العلماء في اللام هنا اختلافا كثيرا ما المقصود منها و أ ر ج ح و عندي و العلم عند الله ما ذهب إ ل ي ه ابن ع ط ي ة في المحرر إ ل ى أ ن المعنى هنا أ ن اللام هنا أ ق ر ب ما تكون إ ل ى لام الصيروره اللام هنا أ ق ر ب ما تكون إ ل ى لام الصيروره يصبح المعنى إ ذ ا أ خ ذ ن ا بقول ابن ع ط ي ة رحمه الله يصبح المعنى إ ن ا فتحنا لك فتحا م ب ي ن لكي يكون الفتح ع ل ا م ة على غفران ما تقدم من ذنبك و ما ت أ خ ر على غفران ما تقدم من ذنبك و ما ت أ خ ر قال أ ص د ق القائلين ليغفر لك الله وفي غير ا ل ق ر آ ن يمكن الاستغناء عن لفظ الجلاله بالضمير ليصبح ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر فيصبح فاعل يغفر ضمير مستتر تقديره هو يعود على الرب لكنه جيء ب إ ظ ه ا ر اسم ا ل ج ل ا ل ة مع إ م ك ا ن ي ة ا ل إ ض م ا ر لبيان عظيم ا ل م ن ح على النبي صلى الله عليه وسلم وهنا اختلف العلماء اختلافا كثيرا في معنى قول الله جل وعلا ليغفر لك الله تأخر ذنبك ما وما تقدم من ذنبك وما تأخر. سنذكر ر أ ي ي ن مرجوحين ثم نذكر ا ل ر أ ي الذي نرتضيه من ا ل آ ر ا ء ا ل م ر ج و ح ة قول بعض السلف إن المعنى ا ليغفر لك ل ل هذا ما تقدم من ن و ب قبل ك ل البعثة ب بعد بعد ع ث ة وما هذا تأخر أي حكي عن بعض السلف لكني أ ر ا ه مرجوحه و ر أ ي أ ش د منه ضعفا ذكره القرطبي عن عطاء الخرساني ر ح م ة الله على الاثنين قال عطاء قال ليغفر لك الله ما تقدم ان يغفر ل أ ب و ي ك آ د م و حواء ببركتك و ما ت أ خ ر ليغفر لذنوب أ م ت ك بدعوتك و هذا قول حسن في النظم و السجع لكنه لا يمكن أ ن يقال به لانه عدول تام عن ظاهر ا ل ق ر آ ن واما ظاهر ا ل ق ر آ ن فان المخاطبه ب بالك... ا ل آ ي ه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما جاء في حديث ابي هريره مرفوعا في الشفاعه ان اهل الموقف يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما وما تاخر ويقول بعض النبيين اذهبوا الى محمد فانه نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما ت أ خ ر قبل أ ن نبين معناها نبين فضلها و يظهر فضلها بجلاء إ ذ ا أ د ر ك ت التالي ليس هناك فيما نعلم في ا ل ق ر آ ن و لا في ا ل س ن ة عمل صالح ذكر الله أ ن ثوابه أ ن يغفر للعبد ما تقدم و ما ت أ خ ر لم يرد في ا ل ق ر آ ن ولا في ا ل س ن ة أ ن هناك عملا صالحا ثوابه أ ن يغفر الله لعامله ما تقدم من ذنوبه وما ت أ خ ر و أ ن ت م تحفظون من صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أ م ه لا يتكلم عن ا ل م ت أ خ ر لكن المنه هنا على هذا النبي العظيم أ ن الله غفر له ما تقدم من ذنبه و ما و ما ت أ خ ر يبقى ما معنى غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما ت أ خ ر نحن لا نقول ب أ ن ه تقع منه صلى الله عليه و سلم م ع ص ي ة لا ص غ ي ر ة و لا و لا ك ب ي ر ة لكن نقول إ ن هناك أ م و ر يعاتب الله على مثلها أ ن ب ي ا ء يعاتب الله على مثلها أ ن ب ي ا ء لا تسمى في حقنا ذنوبا و تسمى في حق مقامه الشريف ذنب هذه هي المقصود بقول الله جل و علا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما ت أ خ ر و يتم نعمته عليك هنا لم ي أ ت ي بالضمير ل أ ن ا ل ن ع م ة عليه صلى الله عليه و سلم قديمه ة أي ب إ ظ ه ا ر قدرك و رفيع مكانتك و إ ع ل ا ء دينك و يهديك صراطا مستقيما أ ي قويما ل ع وجاج فيه وهو ما عليه أ م ت ه صلوات الله و سلامه عليه ثم ختم الله هذه العطايا ا ل إ ل ه ي ة لهذا العبد النبي الصالح قال و ينصرك الله نصرا عزيزا أ ي لا ذله بعده و إ ن م ا نال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا أ و ل ا و أ خ ي ر ا ب ر ح م ة الله لكن من ر ح م ة الله به عليه السلام أ ن الله جعله يرتدي ثوب التواضع فلما ارتدى ثوب التواضع ما زاده الله به إ ل ا عزا ً في أ و ل أ ي ا م دعوته كانت قريش تظن أ ن قوله لن يتجاوز فيه أ ي لن يصدقه أ ح د فصبر دون أ ن يتكبر على كل أ ح و ا ل ه حتى لما أ ت ى م ك ة و ب ر ك ت ا ل ن ا ق ة قال حبسها حابس الفيل و الله لا ت س أ ل ن ي قريش خ ط ة تعظم فيها البيت إ ل ا أ ع ط ي ت ه ا إ ي ا ه تعظيما لربه و قبل أ ن يرجع و هو سيد الخلق إ ل ى مدينته و لم يقض ي وطره من العمره ع ب و د ي ة لله فما أ ن رجع قبل أ ن يصل مدينته أ ن ز ل الله عليه إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا ولهذا قال لهي أ ح ب إ ل ي مما طلعت عليه الشمس صلوات الله وسلامه عليه متعنا الله و إ ي ا ك م متاع الصالحين ورزقنا الله و إ ي ا ك م الفوز بجنته صلى الله على محمد و آ ل ه والحمد لله رب العالمين لفضيله و أ ا ا ل ر أ ي ت ه خ ا و ر م ت ص د ع ا من خشية الله و ت ل ك ا ل أ م ث ا ل ن ض ر ب ه ا ل س